ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم عَلَى على وجوههم عميا وبطما وصما مأواهم جهنم كلما لفضيله زدناهم سعيرا